الحمد لله رب العالمين الرحيان الرحيم نالك يوم الدين الذي أحسن كل شرء خلقه وززأ خلق الإنسان من ثمي أحمده ذل جل جلاله الذي خلق الإنسان من نفسه فإذا هو خلق الإنسان من نفسه ودرد للمثل من, من نفي خلقه خلقه قال من وحي الأظام وجرميه سبحانه ذل جلاله لما شق كل ورآها تنز ريلا ما حرم قال ألم اجعل له عيني اللهم لك الحمد حق. يا رب العالمين وأسلم وأسلم على من دعثه الله جل وعلى رحمة للآلمين أفضل لأزم وأمني عليه الصلاة والسلام عندما بعد أحبك الفجل على أخواتي الفاضلات يقول رب جل جلاله بعد أعود الله من الشيطان الرجيم وَشِيعَ أَوْنِ فِي أَفْكِرِ الْمُنْخَرِ وَفِي سَمَكٍ أَسْهَلَ وَصَبَّ شِيَءٌ بِهَا خَالِقُهَا وَصَاطِرُهَا جَلَّ جَلَالُهُ ثم نسيج سلسة النفس التي بين جنبي وجنبك ايش علاقة الأرض في سلسة النفس هل أنها من تراث الأرض ونحن من تراث لا يقول ابن الأنم عليه ورحمة الله والباشي على الأرض إن كان حيا دونس ومليس إن كان ليس إن كان عاقلا بيث النبيون فإن الأرض فيها له آيات إن كان للمتنين كيف قال لأنك سرى من الأراضي بقاعا ما أن يكرمها ربها ذن جلاله وينشوا السحابة الثقال فوقها ثم ينزل عليها الأمطار وتشرب كل نعمة إلا وسرى الأرض تغيرت غلو الأرض التي نواف إذا بنا ثبت وردت وأنبتت كل زوج جمهود نعم الله ما تمر عليها عدثا ونعم الله عندها لا تنفى <تصفيق> فهي نعم الله هدث سبحان الله فداش علاقة هذا في النفس قال حتى أنفذكم أنفا وفي أنفذكم أفلت السرون ما شرتم تناس أعطيناها عيون غيرها أعمى ولك أننا أعطينا شيء كل ما يغضبوا استنهاسي أنا ترى أن فيه أقوم أعطيه يد فيُقدر أن هذه اليد هو الذي حرّكها سبحانه وعالم وناس أقرئت عندهم في الآيات تجد صارت التي تصدق مثل كنز عليها وحيد صارت يدافع فيها في سبيل الله صارت يعين فيها في معاتب الله. يصابة لكفتها عن محارم الله وأنه يدلل في عينه نعم الله إلا جلاله هذا نظر من جلال الأراضي منها هو جبل صعب أن تقطع حتى تقطع ثلاثة نصر سريد بكاعتين أو ثلاث ومنها ما هو سهل أي من الأراضي تستطيع في خمس دقائق أن تقطع فيه شيء عظيم كذلك الناس ثلاث صعب تقنعه صعب تقنعه انه يدخل جلا صعب تقنعه انه يتعذب منه معنى اكرمه صعب ما يفهم وفي الناس والله معا ونؤلع الطريق الله اكبر لسة من آيب الله الطريق له فشمر وانضرار أحدكم فضلا الله ظل وعلا يريد ان يعلمنا انه خلقنا وهو يعلم سبحانه أنه نعلم أنه هو خلق الذي <تصفيق> <أنا كنت مؤخم تصفيق> <لي> خلقنا لكنه ورانا ننشى فتاوة سبيبه ومدشرنا جل جلاله ويقول ألا أذكرتك يقول الله الذي خلقنا أسود ألا أذكرتك أن خلقنا ألا أذكر الإنسان أما صلتناه موثاً ولن يكن شيئاً هل أتى الإنسان حين من الدول لن يكن شيئاً مبكاً الله أتى علي وعليك يقول لن أصلاً وانظر معي هذا المقطع أشافي وتأمل معي بقلبك الصادق وأسألك جذاب الأمان الذي في قلبك أن تنظر وتأمل معي هذه الصورة وهذا الصوت قبل أن أنت أو أنت لأننا نفينا كثير والله اللهم على من قال يذكرنا لا يذكر أحفظ الإنسان أي ماذا تفعل؟ ما لا يمشي؟ هذا المستشفى من الله الله من الله علينا الله علينا الله من الله من الله هذا أشرف. أيها خالق من رأيت الجراح اللي موجود هذا هو أشرف. ثم من العلاء لا تشلت من السياسة دعوه كيف يفعل من الشيئة والسوء ثم من العلاء قبل قبل الدم من عز أفد يتعلق في الرحل ثم من عبركهم قبل قبل قبل قبل كأنها لا يغني عنهم ما أوتيوا من ولا بنون ۗ إنما من يتق من ما شفت اشي زي هذا رحم ثلاث لمن في المسير من يا يا رحب عكس يا رحب عكس يا رحب عكس عنظم حديث الغالي وآخي الغالي لاستطيع الله بأنه وآلى أن يخلقنا بكلمتكم لكن بدأنا من هذا الضعث وهذه المراحل حتى يؤمن أنني وأنا وأنت قبل أن نعفل وقبل أن تكبر وقبل أن يقول سبحانه فإنني إنسان إنسان إنسان أولا يذكر الإنسان شل ينظر للإنسان كان يمّا خلط خلقا لما من السنب والسوارد لا تكروي يا جماعة لا تكروي يا قرآن تقرأ قرآن أني أنا وأن خلقنا من نارين أحد بتفضّل خلقنا الله على من تراب لا تفسد تراب كل شيء خلقنا الله على من نارتين الجسد والروح هذا جسد من أين على تاريخ مباشرة تاريخ بجذور ثرية تاريخه, تاريخه جاء تاريخه من التراب وعاش على التراب من يحب التراب عنده انتماء للتراب ممكن يقتل عشان التراب وممكن يتخاصم مع احد من احبابه اقوى عشان شي من التراب لانه من ويمكن وممكن يتعب وييش الشيء بالتعويذات القديمه الهديت على التراب عنده علاقة مع التراب وفي النهايه سوف ايه كل جهه تراب وتحت احراضينه تراب وانشارها تراب كأنه ما خرج اصلا من التراب فكر في هذاك سبني فانه أنت من رحم الله. جفتش بناتي كل عام ورجلك بعد عدك في الطرات إذا لا قدمي دون تطري بقين تبجي إلى يوم الشفاة وفي أشلاء جسمك حين تبقى مقطعة ومزقت الأهد ولا القبر صار عليك فكرة لا الأباطح والحب. ويقفت إلى الصراب وصرت حيا وعلمت الفصير إلى خطاب وضبت إلى الصراب دي سنت كأنك ما خرجت من الصراب خلقنا لنما ولا تركنا رضاقة من التسيش من الجبار فأحبتني هذا هو القسم الأول القسم الثاني تنكرش طاريخها من أن يعتدت ويسألونك عن الريح تبريح من الأمر والدهي فناعي تلكم من العلم حرة سلمة عن الريح. أنا ليه لمن ربك وما أعطي تنين الأمني إلا قليلا جزا <تصفيق> لديها منكم شرمين بعد ما مره علي يا عليك أربع أشهر في تلك الأرخام وقليدنا واقفة وكانت الرؤاتين لا تعملان وكانت الشباة ولما تسكمل وكانت الأعضاء واطفة إن مزل بها ملف شماتها عن النبي عليه الصلاة والسلام عند البقاري من حديث المتعوذ رضي الله عنه ومروا إلى عقيدة هؤلاء عليهم رضوان الله عدوان المتعوذ وراء عن الإسلام الحديث يقل حدثنا رسول الله سجعوا رسول الله في هذا الحديث بالذات ما قال حدثنا ولا قال سمعك ما قال رسول الله كذا قال حدثنا الصادق بأني الذي أنا والصلاة والسلام بدأ يتحدث عن الشياخ ما ينظل عنها هم ولا يشن فهم هواية المجاة و هواية الكتب لكن يعلم من هذا صادق باش يقول يقول يقولكم مألمات ما ترى ما ترى لكنها يجارها صادق و وقال الحالة الحق عليه الصلاة والسلام وانتقان الهواء قال حدثنا الصادق المسجد يجمع شبطني. شبطني. أنه يجمع خلق أحدنا شبتني أم شبتني أمه كم يوم مصرح. شوفواهم وتكلم نثق محمد عليه الصلاة والسلام. إذا تكلموا نثق عشان يجيب بعد أربع مائة سنة وعندهم الأية لا لا أيها الصالح وعندهم الإعتراف من عظيم. ثم أتحدى رأسيهم بالكلام كذا كذا غلط. لفوا ألف وأربع مائة و خمسة و عشرين سنة. شوفوا الثقة يوم نطفة ثم يكون على حسم مثل ذلك. ثم يكون مدرسة مثل ذلك. ثم بعد أربعة أشهر يبدأ ذلك القلب بعد أن تزنا قجمه وعمه وشقيه أنفعيد ثم أول ما يهاد الله على تلك الروح ذات يبدأ القلب مكتوب ما تلك الروح ذا متى سوف يأخذ هذا هذه الأناناس ونسيتها يفقد ذلك القلب الذي حروق له اليوم عند الله سبحانه وتعالى هم يخرج ذاك الجميل كل الجميل كل الجميل وانش المعذول بلا عار ولا نظا لا يبيك اسألة تسع شهور عارفها اما لذمة ولا اقول عطام أسله ولا أحد ثقاه ولا أحد أطعمه إلا الله ولكن أكثر من أكثر أكثر في كان متفتح. كان متفتح ما أكثر منك لا يشكروني تسعة أشهر ضدوا أي شيء أعطاك أطعمك وثقاك وحرش موش في بشة دمه كان مفتح كان مفتح الجو بأن الدم أصلاً ما يأتاج مؤصد وغير مؤصد الدم أصلاً جاهز من أمك بعد الله سبحانه وتعالى اللي أعطى أمك الدم يأتيك الدم جاهز مؤصد دمته معينة وبي تركيز معين ثم ديارة دولة تفتح ثم تطرع اول ما تطرخ ما تأخذ 10 أيام إني تتحافي تتفرف بأنك الآن أن تعمل على نفسك بعد الله إلا يعلا ثم اشترت بيك أول ما تتأخذته سبريك ودخل معه طلع الله على يعلا تطلعني ووضع لك خمسة لتر من الدماء ذك ألف من تتسلم عن خمسة لتر خانسة نفر في الدم تنجي وتتحرك مرة تروح العينك وتعطيها ذات شوف و مرة توع تتحرك الشعر ومرة ومرة ومرة ومرة ومرة تكلم في يندس و مرة تنجي الهدنك يطمع و مرة يتجلع وتغسر و تتحرك يتكلم عن تلك كلها يتكلم عن متر مكاعد من الدم يعني كده و خطوات من الدم مليا متر مكاعد خذها من أين كان شئت من عينك ولا من راسك ولا من رجلك ولا من نجدك لأنه سابتها لأن اللي خلقها وتكفل فيها هو الله جل وعلا بشر كان نام وتخرد رسوله وعندك رسوله لنجم لكن الله لا إله إله, إله أم ألحل القليم لا تأخذ الوسرة ويأخذك من جل جلاله وتعالى ربي عروا صغيرة فقط من طول لأن قلبك ما عدا حد عارك صح ؟ لأن سنة جميلة من كلها ما عدا حد ديني شغلها لك وعينه مع لأن ما حد يأمرها لك خذ من النتر متاعب من البل لم أتكلم عن الولياء والكرياتين ولا البل ربن ولا أتكلم عن كرياتين البيضاء ودهار وما عندك وفا أتكلم عن أمر بسيط داخل كل شهر ذات الملي متر مقاعد نأخذ ذات الكريات الحمراء على الجنب 8 متر مقاعد في الشمس كل متر 5 مليون كرة حمراء من ذلك الله أتحد والله ولله لوها بريالي أتحد ذات لم تنية ساعة حج 8 متر 5 مليون في حياتك كلها على مليون متر مقاعد ذات كرات لقد أخذ كل واحدة بريان هذا المين مثل مكيعة في اللي فيه خمسة مليون كورة حمراء خلها على جنب كلها باقيه واحدة بس. واحدة من خمسة مليون مكنة واحدة داخلها 270 ألف جزائر هم 270 مليون جزائر هم بلدين 270 مليون جزائر هم بلدين ثم تتكتشف أنا و اول نفت اخذناه و الى الان لأكل لا نفت اتنفتت اكسجين 21 تنفت تعلق كل ذرة كل جزئ المغنبين متعلق زين ارضع ذرات اكسجين تجلي كم صار عندك كلها حمره واحدة من مليار ذرة اكسجين ثم تروح المليار للشعرها اللي يفوتك و كم ده و ان تروح هالا تريح يصدع السدال هالا تريح اللي امرها لأنها تعلم أنه هو الذي خلقها وهو أمامه ومعصي ولا يعلم أنه في رجالهم يأكل ويأكلها ويوجههم الأمل تشوفوا يعلمون بحق أكثر من مليار ذرة في كرة حمراء وحدة وإن كان الله مغنى هذا في شامل في الدنيا ألف مليا كانت وإن ترجع نعمة وإن لا تحسنها إلا الإنسان لذلالا كالسعار لكن كل هذه ما, ما شغلها الله جل وعلا عشان هاتراض لا والله شغلها لي عشان شغلها عشان يتعاملنا مع شروح التي جاءت من أهل ربي جاء وترفع إنا إلى علمين الله لا تكسب أرواحنا إلا في علمين وذرياتنا وأهلنا وإن الله حقنا علينا رب العالمين وإما في الثفافتي تروع جاءت من هناك وتعود إلى هناك إما أن تخرى إما أن تكون على حواطل تيري السجر تحنم في الجنة وتأكل من جنة ايضا ماذا تريد ان اتسمى لكم رؤية كتاب تردسج ما تنخبرت امور من كلها ولا صرنا نسمى من ندري اوش ولا صرنا نخج ونجولي اوش نحج ولا ما شام ما يجب ان شام ايضا افترق عني الروح وضمي وضمي وضمي انا افترق عني الروح وظمي اكثر منها انا المسألة اشها اتراض نبتع اتراض وفتقنها اتراض تنمتها اتراض تنبتها اتراض ثلاثونا اني اعظم من هذا حبيبي الغالي ما خلقت الله عشان هاتف راب اقسم بالله ولا جعلك اطلا تصلي ولا تعمل اعمال الا عشان تعيش الروح فاذا انفصلت من الروح انه مستد اقسم بالله كيف تنخصر وهذا الخطوان يكون خطوان عظيم يقصر عن تثنى واحدين انا الذين إن الخاسرين الذين خسروا عن فتهم واهلهم كيف يمد فعياله واضطراب بالأجساد حبيبي الغالي انت بروح <تصفيق> انت تقصر كل يوم تدخل مدام الروح ما تصل لي أنت تصل لي تدخل يوم الروح ما هم عليك صح أنت بحب الروح عينك لها ثمن وعين السفلى أنت شوف بدون حب العين ما تسوى. صح عين بس ما تشوف بدون حب ما تسمع بدون الروح شيء بس ما تسمع بدون بس ما ينظر لأجلها ما رب جل جلاله والله <لاللعنى> أخرجناه من أين ما أتيه هو الذي أخرجنا ورغم أنفسنا والله لا يخرجنا لا طبيب ولا غيره أخرجناه من أين لكم لا شيئا معنى في عين في الأدن لكن ما قال ما شيئا اتراب ما يعلم وجعل شيئا وَجَعَلَ لَكُمْ اِسْتَنْعَ الْأَبِصَارِئَةِ جعل, جعل لكم من من من صح في هذه هذه لازل ان يتم سمعه وعبصار وعات ايدها ماذا العين وعذن تقلب لان العين والعذن والجوم كلها مقبضة من تغارب تحويل التراب لكن سمعه بصر و سؤاد لا هذا اشياء معنى وليجب حسية ولا تضرب مع التراب سيد يعني السمع يختلف عن البصر ايه والله السمع يختلف عن الأدن ايه والله يقول سبحانه وَلَا قَدْ يَرَأْنَا الْزَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ رَجِيِّنِّ وَأَرِيثِ بوش أرد بكثيرًا الأكثر من على الطراج الغي كثيرًا مِنَ رَجِيِّنِّ رجل قول رجل ان الانقراب موجود بسمى ماته الاربع ويندد مية وقمسة عشر آلث اليوم لا يفقى هنا دنيا يشتغل الحالة يعرف يحب الاشياء للانقراب لكن ما تعلق بالروح وحب رب الارباب وحب ما عند رب الارباب الروح من امر تناوي من هناك من الفرات في فيه ذناته فيه غيره فيه غيره فماته اضعناك تعيش جذة يشتغل الافراب بس ما الحمل عشان كن عين تحر فقطه فقطه ما تخليه تزيد انا حياته لان يمتحر لهم طلعا لا, لا يستمعين بالله تحب أجمالك أجمال الله أجمالك ما تحب زبائد وصوائف لكن ما تحب ان يسمع كلام الله جل وعلا و يسمعين قلدها الذين آمنوا و يسمعين قلوبهم لأن كانت من أرواح بذكر الله أنا بذكر الله يسمعين القلوب وَهِمْ صُنَادٌ لَّا إِبْصَمِينَ دِلَا تُرَبْ بِنْ رُحِ وَلَا هِمْ أَعْمُ اني على الخضوط إذا وضعنا في مراسع الدوش وَلَا هِمْ أَعْمُ اللَّا يَبْصُرُونَ مُنَّارَةٌ هَلْ يَنْظُرُونَ يقول يا إثمان أخرى لَتَرَا هِمْ م بل الاعلم اتعرف تشوف الم... المغسلات المكسوكيات اتعرف تشوف الاغاني المادنات وفدك لباك اتعرف تشوف الخرابات لكن ما تعرف تنظر في, في ملكوت التماغت سبحان الله ما تعرف تنظر في مبثلات انتقول الحمد لله الذي صدّلني ما تعلم على شاتنا الأسفعة فإننا لا تعمل العصار لكن تعمل الله من صدور صال ما الْأَوْلَمْ تَمَثَأْتْ بِكُلَّا فِيهَا اِنْتُرَابْ أغاني أخبار السلام يحدث نهار أخبار اللي في فروق فيها ما الأمور وإذا ذكر الله وعدة إيش ما أجت عقدان في زواج جديدنا أحد يحدثون لك إذا ذكر الله وعدة ما أجت قبول الذين لا يموت بها فرح ذكر لا بعد ما قالك الرمى جمع هذا ونعطيك ثم الله جمه العالى عليهم الأمعام جمع الأمعام يعطي تأكل من الله لا يجرى ما هذا تسبح النهار أي شيء إلا يسبح بحمده هذا ما يسبح يجنزل حتى بالأمام يجنزل عزيزه الله بل هم أمل إلعاء إن شاءنا كل أمر يحصل عنده في هاي الجسد ما معنى عند الله جل وعلا يريد الله أن ذكرك، والله ما كان هذا الجيد إلا ليذكرك. كيف تعلق بربي كيف تفهم الحياة صحة لأن أكثر الناس أكثر الناس لأن هذه نفسهم لو تخيب يجي تخيب تخيب الناس الآن من دور به أماره من دور مباحته من دور منه يجي أمير منطقة يقول أكثر على الناس يحاضرين اليوم أكثر من إلا ترغب يختبرونهم أكثرهم من غير مسلم ولا قال أخيهم طيب تغيرهم بدلتهم ويجعلون راجع صابنا ويجعلون أكثر ويجعلون كان فيه الله يقول لأكينا أكثر من ما كنا يعلمون وهو أخذك قائدين إذا كان يمكن أن يكونوا ما يدخلون لكن قالوا أكثر ما أن تحتب أن أكثرهم يسمعون أهو أخيرون إن شاء قمع هل يحرك من هذا الصلاة شيء خسمه كل أكثر ما إلا عزي كل حركة حرث الناس فيها هذا الثلاث وكل رسم الأركام الاسلامي جعله تطبقه لبنك والله يردك بالرح ودي مجزار ميش نتنبه الصلاة هاي الأركام بعض ميش نتنبه والله العزيز ان الله على وعلا ما شرع الصلاة بنت تطلق بذلك المجاكل وتركها وتنسي تتحرك أبداً ما خلقها عشان تترابي كلام هذا الأمر ثاني الجسد هذا الظروف خلقها جثت عشان تخاف جعل الصلاة وشراعها في الحالة عشان تخاف في الظليل يقول الله الصلاة الصلاة اللي تخليها بروفك و بجنك إِنَّا الصلاة الله بالله أعلى يقول وكلاها حق نجم جمع الله إِنَّ بحيطة بحيطة. الصلاه تمنى ما هي احسن نهايه والله العظيم ان هو نفسه يسمعك الصلاه هذه معك ان الصلاه تمنى ما والله نفهم خياتنا صحي الله إذا طلعنا بإذن الله لما في مخامرات نفهم خياتنا صحي ده أعرف ايه من الله وعيش ايه لو ناجد كالي السيء كالي سيطلب لفح غفى ليش الله يعني انه يطهر هذا الجسد من قرار سوف يتبين لك دا. تغسل وجهك ومتغسل وجهك ومتغسل وجهك ومتغسل وجهك ومتغسل وجهك ومتغسل حضاراتك واغنك ليش تجم تغسل اشهد ان لا اله ايضا الله وان محمد رسول الله اللهم الأعلم ليش مستواضين جاء الممطهرين مع انه انك ينبرا اضطراب جاء في, في اشياء فعلن قد يساعدت هذا واضح غفلته لكن اضطراب جاء المعهم انك تقول بأني من التوازن يا رب الذنوب اللي سويتها اليوم أنا رفعتها من برة وصلت الصراط لكن ذنوب سجلت علي تعليق سريعي وتعلمت كيف أسأل عنها يا رب عني من التوازن تبع لي ابن شايل نصها بيرضى الجوالق الجثة على خيوطه والجثة على طاحني الآن يبص فيها يا رب أنت سيد سلم قال إذا توضأ أحدكم فصاغرت يتحت الذنوب سبحان الله شفت. حتى لو بيق ذكرك أنت لو مسأله روح الذنوب لازم أي بعد ما نخرج تدخل نسيب شوف خل نسيب شوفين في لحظتي تدخل صح حمام عزك الله تنطلع من الحمام بالينين للدنيا لأنها أربعة عشرين تنطلع من الدنيا لنسيب اللي أشهر أثمار يذكر يثمر الله تدخل بالينين عشان يذكر في المكان اللي ذكرته وأخطر من الدنيا اللي فيه حواطي فيها ما لكن ندخل من الناس ونغيبك فانا جلوه على صور صدق تخرج من الناس بني سور للدنيا انها الدنيا اقبر من المسجد اللي المسجد وعمده الشيء عشان اللي يجب تدخل تشعره لك جوالك اللي فيه موسيقى ما فيه المسلين لأنه الناس الأكرم من الدنيا اللي فيه عرامي اخذت منها ناربك واضح؟ فمن بعدها ايش يتقبل السواجب يتقبل قبلة فجاه من الحريص انه يتقبل قبلة يمينش والله انسار سور على الطراب حتى تبدي لكن هذا ما رجعه فوق ما, ما يحرق من رجعه جلبة يجاهل يا ما أعطل رجعه الطراب من في. جف جف جلبي جف جلبي جف في قبلة في المسكة الله دعلك في كانت ترجع جلبة عشان جلبة تتذكر منها أهم من رجعه فوق كنت الله تخر من فوق إلى أعلى إلى أسفل تخر خريرا يخرون من عشان يذكر كما ترى هذا أعز شيء تتراج عن ذكي أعز شيء نزلتها للأرض ووحف مثل تنزلها ونفذ مثل طيئها خطوتين والله لم تخطي جنة إلا بعدها الخطوتين ذكرها زنقين القيم ورحمة الله الله قال خطوتين حتى تقع أرض جنة اللي أبدأها ربها جميلة له وقال فنا سعلم ونفذ ما أختي لهم خطوتين الأولى على نفسك هذا المسجل الذي تريد أن تأترض والخطوة الثانية في الجنة وإنهم يجاهدون فينا لنا بيانهم في الجنة وإنها النفس عن الوضعين من الجنة هي المأوى بما تنظر في حالك والحالة السادة تنجى أعد شيء سراء فيه الوأسة وفي الأرض وما في نفسه ولا موضع في العالم ولا في حياتك يكون في مؤخرة الإنسان في وجهك إلا هذا الموضوع عشان تبني بل ازلو الظهر اللي اكفهلها ازلو التنسفك لله عشان كده لا يطلعني بهالطريقة كان اصلا في الصلاة لا رفاعت بلت ربنا ولا كالحمد اعلم اني اقول احمد اني حرد جودي في صدر اللي يجيب تحتجي قام. وغير ناس لذفة تقريبهم في ديك اللحظة وغير ناس الناس العظلة عنده تأبانه ما ينجردون من الوطيح لاني الجلد ما يمشي شبغا ننفق اللي رفنا سنعين الذكاه من أعلم سبني أنوالهم خذكوا عن تتحكم من ذلك بس الله ماذا تقوم حتى شاء صوت الهات عند أحشاء منك رجيك اجيك سوف تبكون وانتظلت الهات عند أحشاء منك رجيك وانتظلت الهات عند كان لكن حركات الهاتف عشان كيف يا حبتي هستحيحين يدخل النبي عليه ساكيان والسلام يدخل رجل يصلي عارض و كمان تلقات و كبر و كبر و جاء سبعان على السلام عليه السلام عليه السلام الله قال عليه السلام ارفع ففلي ايش صلاتك مالسة ده جرت عسفتك ما صلعتها قال فإنك لم تصلي سبحان الله رجل عدد ركع لأن صوافة كلها اصراب جدت تحرس بس ما تحرق قال ارفع ففلي رجل عدده يبغى اجل تتبعك وما قاله صالح جاءت وقلت ثلاثة مكتبت بشي تأخذت ما قالت وقلت وقلت وقلت وقلت السالتة سلّ جلالة والله وما ما أتنظرها تألمني شوفوني بعليه تألم كيف دخلنا أشياء ما كانت نبيده صلاحة دخلنا أنا متعلق بالمشكل تألمك بروح قال كبر حتى تطمئني تعرف ممي تألمك بكل مك الحمد لله لن تتعلم ماذا الحمد لله لكي تتعلم من تقصد بكلمك إياك نأجد والله من اللي ألمنا من نقصد بكلمك إياك والله ما أجببنا نكمل إياك نحتاجه والله ما تتعلم من تقصد بكلمك إياك اللي اغرق شرعان الذي خلق السماوات العلاع الذي يتونس معكم والناس الملايكة ما يتكلم بعد منهم يخافون من تقصدها انت تطيرك اياك الذي يونس في الجبال اياك تعلمني ماذا قالت المرة حتى تتمعين راشع شانت عارت منت اشتفكت سبحان رب العظيم والله بعدها ما تدمتع الصلاة والله من بعد منت تقدر تستغفر لكن صليت الاساك ان والأم تتفعلق إلى من الرحمة مدن اجتاح عشان كده من يعني ما نخشى ما تعلمنا اصلا أن في رمضان نبغى انتهر الجنوب وصلاح لكتاب كله في أحد أهل أهل في الحج قبل الماضي فهمت أنا وشيوخي قالوا لي الله يحفظ راسه راسه كل من تعال هذه في عمل أنهم صلوا فيها إمام تخيل يعني جن زاد عرفة ينجم يعني بأعلى وحاني ولا في الدنيا ينجم مفروض ثم من إيمان ثقة جميل. قال آخر فصح في القرآن <تصفيق> الكريم. قالوا ربنا وما بتعالينا شقتنا وكلنا من جارين جار الأعمى. أخمين ضرمين بس للأذاني آمين أنا في معنا. ما لي علاقة بذكره كلام وسمعنا والله أنا الواحد حياتنا خاف الله جزاه الله خير الواحد بيخبر ما عند سودها عندنا لأن ما عندنا عنيه ولا عند سود القواعد أصلاً إلا من رحم الله عز وجل طال طوالتنا تنام من رحم الله من الدين ما له وجه ولا العديد من الغلاسي بانها المسجحرة يبكرها بقيام ذكرها بطلاة خمس مرات اليوم ذكرها بحض برها في العمر ذكرها بقيام وكأنه ليس بحيث انا الانطاع تنزل يتير ارامي تحتاج وتربو يتدين في عينها وكأنه ليس بيديم في عينها يدخل على رمضان جوه صوام وقيام ما يأثر به صوام ليش تصهم كتب عليكم السياء كما كتب علي الله وقبركم ليش لعلكم تأتشين النبو مجوعةكم وشين دوّدكم الجيء لعلكم تجوغينها لعلكم تستخدم خليك تستشون عشان تخاف باش كيف عشان يبغى الله سبحانه وتعالى أن تشاهد عن مشهد قدامك لكن عدتان تحركت الصامة لعدتان يحبه الله أنه التشاور لا يعني انت عشان زبار في الابان أقول لي تخليلي نشهد موية لا لي خشرة تقول لا أخاك الحمامات لا يمكن أن تتسلل قطرة جميلة ثم يراح الله جل وعلا يفتو خيام ويرجاه يقول لي ما صمد أخير بحب جليل أن السخاف من الله على حلام والله جميل لك ما تنسى معه لديه أدم المغرب خلنا أمعك شيء تنجاه يصوم عن حلام عن مرية على سجارة حرام خائد من الله توجد مشروع على العلام الإنكسر الحرام إذا ما تتتمن من السلام شيء واحد أبساد فشلهم حافظ فدعوا ما مغرب ما أعطوا شيء ولا أعطوا بس لا أتريحكم أصمم ليه شاء الله أنه أنا خلال خمس دجاج لو خمس كم تفهم شهرين وستدعين باك يعني ما مر يوم خلال ياخد يعني المسألة ما يمسألة جوه عطش المسألة ما تشأدوك مؤدد مراد الله يعني. رمضان فالشجار الإله كان رعليه ماذا ذات سيه بعد من المغرب بعد المغرب ايه ؟ خائف من خلاب خاف الله عليه داع إله يتجلب فتاحة طارق في بناعة تجيبهم ويجلب في القناعة تطارق واليام معاعدة واحدة بعد سماوية هل يبقى قد تخاف يعني غير عام الله سبحانه تعالى سبحانه تعالى عليهم في المغرب يعني مغرب شاء الله في المغرب تنقلات لا يقل الله ولا تحسدن الله غاتلاء سوف يوم الشيخ ما عدي صبي ما نصلي شيء الله دوارات أعطناها عشان نعيش ليش خلا خمسين ثلاثة اليوم كل 27 عشرين بليل تصلين من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم, عليكم, عليكم ورحمة الله ثم تصدق تخلص تفصل فانسمعين بطاقة الله هو أبدا صدقة بيا صلي كل علم في منها كلها 63. اللي عشان تعب وَمَا خَلَقَتْ لِمْ جِنَّهِ إِنْسَ ما أريد مني الزبت وما أريد أي إذا في مع مع وما أجمل إذا كان مع ذلك القلب العقل والطوارئ. والله إيش حياة صح. والله إيش حياة. والله نصلها فوراً تسمع خبر عن محمد عليه السلام. إيش تغشى في صحيح سنوي. دخل. قال يا عائشة. ما فعلت الشاة. الشاة من شريتها وين عائشة كريمة. رضي الله عنها وارضاها فالصديقة بنت الصديقة قبطعت الشيطة ورجعتها هون الشيطة عائشة قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم نضحى إلا كتفها راحت ورجعناها كلها ما بجع عندنا كتفها وقبخك شذنّا جعلنا الصلاة والسلام يعلمها كيف الأرواح وكيف الأنفس وكيف الفكرة الصحة يقول يا عائشة ومن قال أنها ذهبت كلها اللهم لنا نهبنا نفوثا كنقص محمد عليه الصلاة والسلام يقول من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها شوف كيف نقلها النجاية في الصلاة قال, قال والله يا عائشة أخذها معا شوف أخذها معا بيضطها عند السعيف فمن الآن في السعيفة وليجئ الشياء كلها مقصوبة إلا الكفر قال والله يا عائشة بل ما دخل منها إلا كتفها وضيا كلها ما غيره كله فاصنت وراه وهنا ايه بالله باه ما يصير تعملش جبابش يخف وتشلات الطرق الشيء من دا نستعوا عنه ان بعد الميت والله العظيم لو أن حصل ما قال الحديث كان بمه انت قالوا يا ايه يا ايه يا ايه المرس ما مطلق المترضى ما خضي ابنته ونجم مرزوج امان تي ما دلت ما زميه الاختبار مقضق عسى يداكل كل اعمال ما تقضى الناس شكوه يا ايه السلام قال كلها بقضية كلها يا ايه ماذا احدد السبب دخل راضي وإن الجنة هذه تغسرين ملاطا إذا أنا عند شيء يجبني نذهب يجبني ننفوضة وقامي ملاطا نسك صنع ما توقعها ولا تخيارها كم يسمع أشياء يسمع قضاء الله وأنا إن أصحاب الجنة العين في شغلة فاشن هو جادين اسمع إن لم تكن مساعدة تعرفش عن مساعدة جمع فوز لأن فاز يوم عاش وفاز باشتراه من دخل فتعلى على جنة وفاجة انطراء حشرين مع المتقين ودرّه منافجة فاجة نحشر مع نفسيثها فاجة قال الله على رئيس الخلاة وقد سعدتنا مبيان تعادة لم يسر بعدها عددها فاجة يوم خضر الطرق فاجة يوم يجيء حجر يقنطر فاجة يوم يفتع باب الجنة وعضر على سيس الخبر فاجة فاجة أصال إذن المتقين مقاذا جهة الأعرابي قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وعنك رسول الله أبغى جلعي كل ما تبغى بك شكو الحروف جوا المعيون نجأ يا فتلان يا ألم هذا نفهم قال ناضي فلان ناضي فلان أعطاه غميمة دعني خذ هذا حج يشهد لان خيانك شكونا يا رجل من زالة جلع بس على سلع كان يبتقي حياته اللهم نجأ لي وارحة نبتقي نعم ما في السنة يا صربي لا عز الله صل ما يعلمون هاو خلاص تتعلم ماذا في الام بلال يعدى بجدارة و تكحى جمع خلاص اقتلي صادق هذا ما يكذب عليه الصواكرة السلام من رأي حق ما الذي اعتله لله خلاص المسأ فجاء قال الله رسول الله خذوا هذه الغنينة مضعها ما على هذا عهد الله أنا, أنا, أنا حتى راك حتى راك حتى راك ما انا مستيقظ انا امسك على الصلوك حط ربي انسو يجوا ويش ما في احد ما انا هذا اخذت صلوه انا وشهدت ان امامك كان عند جنب هذا يقول انا ما قاعد احسني قال انا انك تؤكد ان الله اشكر منا من منكن وعمالينك ما لاحظت كلامه هذا يعانق سجودك عشان يدخل شهم من هنا ويخرج من هنا ارجوه بهيه الله وينجف البنت سدين النار وينجفهم هذا ما عاشت عليه اشلامه يا سلام قال والله ان تسبق الله ان, ان تسبق الله هذا يسبق جهل معرفة اذا ده يقاتل وفيه السهم عرض ما يجري من انجاء اذا بتقبير عليه الحسين تنحانه اراد الله به خيره فصدق وصدقه الله واذا بالسهم يدخل من المكان لأشار ويخرج عن نسان ثم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام اين صاحبكم؟ اهو هو؟ يجوى اببه بالتحاوخ اخوكم هذا هو بث المجلونة الرجل قال صدق الله فصدقه الله واحد من العالم اللي اصل على هذه الخطوات خطوات محمد عليه الصلاة والسلام يلادي انا بي عله الصلاة والسلام بالتحاوخ امسأل سجاء وقت عالم نجي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اعرفيش مرات الان رضي يمكنني دولي في الرجل هذا رجل هذا رجل سلسل خمس درهم. الأهو نص بره أن بخلاف سلسل أجرس يا. غرض سجاء سبحان الله الرجل هذا كله بخلاف وبرئ وبعينه وعيونه وكل ما فيه مجموعة خمس درهم مع ريالات في واحد منه في البرشري. ما ضفوا مجال السلام. الرجل ذي أخذ خمس ما في خبر من فوق ست سنوات جل من مجال ما ترجوك والله مثلا اقصى بالله لو قرمه هذا الحديث العالم انه الشديد منه يغير حياتنا من يخير منشف هالذلال اللي عندنا الهذا في المرات يا احقر شيء عن الزلال من الجاية في القرامة ولا هنا القرامة أرجو الله يدخلني لكن الله يكون مدخل معنا منه امين تقدر نعضى انه تأثنى الجنة يا مبناء هذا أخر ما عندهم على جنة يا رجال ما أنا بكرة في انت, انت عندهم حقنا الله جاء جلد للعائف ولمعالش دخل الله في الجنة سبحان الله معال جلد للعائف الجنة لانت عندك انت كان هذا يعني في ناس عند الله جلد حتى على عند الجاو معالها أغلى من الناس اقشف بالله العظيم معال عنه بالله لأنها تشرفت لما جبت التي لا خطت لما الله يعني فيها تدلعهم على في دلوقتي ناس دلوقتي ناس دلوقتي ناس كده إنه الله فيه وإنما لما دمع لذلك وفتنا عشان فيها أحبة في الكبرى عاشها أقوام لماذا يخج والله ما خلصت من بيتك عشان استعرف نفسك تروح و تتبقى في الشنف ترجع يبغل بك من روح لغن جمدك يا روح أسحي يا نفس أسحي تدري ماشي كل حالة تتحررك نفسك والله عبين لها من الروح معنا لو تعملك ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا رح في حج الشيطان تروح طريقة في الحج تروحها طح تخطط ثم تنشي رحلة طيح هذه رحلة تنشي المسافر أصلا ثم يقوم بأله الصلاة والسلام من عباس النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت ليش هم مواقيت؟ ما خلوه هاي يفضل من صلاة ويوجدك عدت والله عشان توجدت من صلاة وتتذكر انك تنحلاتك هذه رحلة ادو جوان لك من قاتلان وساعة لا تستقدم عنها ساعة اذا كان بتمينك الساعة 5 ولا ما يأتيك ملك لموت بساعة ولا الساعة البيضية خمسة تجد تمتدت النقاط الصوري شارك وعفان ماذا يصير المقاط تتجد المخيط تح تح تتذكر الله على انت لا تخذ يومه بتنجة تأثم رفيتك فيها كل نقاط تزد في ترى تتجد المخيط لك ومو تنجد شيء ملابسك تتجد عدو تتطير نذكر الله تله على ديان. إذا وظّفتك هل عندك ملاوث بتأيبونك ثم بعدها تستمين كلسة عامة تخرجة بيضا تخص ملاوث لما ما تحفر عشان مبترك لا بس تحفر كمان هطراه من يبتخ ملابك لما بيضتها ثم في غراء وناس بعدها تستحية لا تستحية غراء تبدأ من هنا ثم تستحية للآخرة تبدأ وذكرك الآن تعلم ان تتكفل ثم بعدها تقوم تليف ما تقدر تدرش ولا تبقى اشعره صح؟ ولا تنشح و هذا ولا تنشح سنوان تبقى سيجنعك الله شعره صحيح لماذا في هذا المكان الصحيح ليش؟ كان لي الله سبحانك الله يبغى و أريد الحق نبيج الأراحي لم تعيش التحية هو أكثر ناس قال الله لله على عوامل كامل مونة أم أن يعتبرهم والله مخاطب للأعلى أنا يقول الناس غيروا احياء وما يشعرون اي عبدالعثون ما يجري يعاني شيء للإصراق روح الناس موجودة أصلا كان جاورة للأعلى خلوا وصيب ثمانتيناء وثم ثم ثم الزنغة لكم زعرق السرح أكهل جال كلهم يجرعون في عرق ليش والله مقصر ما يقص لحد, لحد ليش عشان أحسن عشان الجميع الكريات اللي لعلها أصنات وأموان البشر واحد من جنة واحد من باكستان واحد من مصر واحد من السودان وهذا الدكت فقط ثاني واطرج العلمة من آخر ذات وإيجا كل من دول شتنا مولي مفتح شت ساعات ثلاثة مليون اثنى يبغى يذكر الله سبحانه تعالى شت ساعات ثلاثة مليون سياربك لنخشرا من الشاتعين بغضا في نوع داخليمت حتى شاتع في الشرعة ثم لا اللي ينحرج عن نجيت الله صالت نفسك لبقيت فجرسة إيش اللي هو عزي إذا أرتي تعتهم ناس يجي احنونه مليتشلم عليهم وليس بشوهم والله شك شو في الجمعات ويجيب خوالهم الناس تتلع يا اخي ما تشوفه الثاني حمدانه ثالث وهذا والله الراقبة المرامدة خمج مرات وناظر الناس بشبكة ويجيب خواله شواء فتتل من دلاله ولينا تدمعه يجيب جيب والله انا مرادر يبرض عندي يا اخي واح دا له بعيد هناك. جالهام سأتم اشياء في الحملة أنا بجد. في عام وسنة صفر ما تتحمل كيف تتحمل خمسين ألف سنة وقعد سبج. مليون حساب بلموت عليه انت لكن كل جديد مثل ما عشناه هنا عشان كذا حبيبي الغالي نعم يبغى الله الجد يعيش. هني يفتح لك هذا السلام ده. يفتح لك على أسئلة كثيرة. يفتح لك ليش بدون عليك صورة الحج الحج. يا الله الذين عاملوا التقوى والناس التقوى والناس تخلص تقوى تحك إلا زلزلة الطاعة شل العظمين لا حقا بيقبت لك السلوة زحان عنده صور الناس عظيم. يا نتاونا دا تزالكم ومرضعت عنا ورضعت شوفنا بعد الحج مع حوربها وخاف عليه صح يذكر فيه اليوم أفلات بالذبة وقلي الناس. كما أن كل مردات من مردات وسنا سكارى ومعي من شديد ولكن لا زال شديد والله يفانا الحج. في سيارة بقرة الحج أشلم معلومات سمع طابة إن الحج سلارة ولا سلطة ولا جبارة الحج وما تفالي من خير يعلم الله وتزوج ما قال خير الباب حمد فالنخل الضالي اتقع اتقع محج مان تعتمع لها لا اولا اولا اتتحك اي شاب تقع في اي شاب تعتم على يعدك اتحصت هم ذلك اوقت جعوه للآية فمن في يومين تلا يسمع ليه ومن تأخر في واستقوني واستقوا الله وأعلموا أنكم إليه تحشرين عشنا فاستقوا المحشر فاستقوا المحشر يقول لكم أنكم تشوذ الحذر فلا الله ما يعتاد لهذه ما قل لينا ونوخنا ما لا بزرعه الله ما ينفع له من ونحسر ولكن التقوى منكم بسي في الحد الماضي هذا سنة في عرفة والله باقي ساعتين تقريبا تعيد الشيء وعن الله سبحانه وتعالى عتقصه من النار خلاص مكتبك اشهرم لا يوم معسيح النار لا يسمي اكثر من النار جابلت واحد والله بحلام عاش الله بكمن بجره مشغول و بكمن بطول ايه وجالش باخن ايه وناد بس عنه بس لعبة قال مشغول وليه ما تفاضر باسه قال معلش وليه وقبله بس حبيبي انا قطعت بس لي جنوبه قال ما اونا نجيزه اخربتها بس لك انت مخرب ما شاء الله عليه. بس على المظاهر الأرض بطيب ايش أنا والحين يعني عايش من الضوء قال والله أضم شوك الحين نبتش نشكت قلوني الحنادين لا يلا عليك نديحة قلت بيش شرم بها ايه يا سرم وكذب قولت يا طيب هذا حلال أكثر قال الحج من الحلال قال إلا حلال بطيب التجارة حياة من الحج قال ها بيقولوا لي على خلاص معد جام تعج يوم كنا بس تراب لاك تراب لا ولا بتاع تراب حط ضخم راهن في عرضه ما عندك إشكال عشان كذا أحد من الله العظيم مجانا من العج واحد من أحبان الوالدين يقول يجد عج واحد يطلبه والله ما زعلنا بشهديه بقول تماشوا يقول ما شرطه بس هي ربي في زمانه. يقول ولا له بعده 10 خطوات 5 خطوات. يقول أول ما تعذينا. يقول ما شوف نصره. شايد ما حجوز وشايل شنافع على كتفه. يقول جام واحد نار من عنده ودفته. أنا جاها خل نصره. يقول حطش نافع مسك في كتفه سلحي. يقول والله ما لما جاي جهله مثلاً كأنه طالق أصلاً جاتك فتاة نحني وأنا جاي أحسب له اليوم ألف إحسان وأضعه أرجع كنيتني فتاة آسف لا تفعلني سأقسم بالله لو إنه قدراتي ما كان تأثيرها مثلاً شو سمعته فيه خليني أخرج الشيطان ثم أرجع تدخن ترى العذاب نسيت الشيطان عريني ر ر ربوحك ما أنا الله ثلاثة مصالحة يجبني اخي يكتبوا واحد المجين يقولوا الله هذا الجنر الأخير اهلا اذهل فهلا مجين وانا بعد طرح الجمالات يقولوا الله طلع والله اطلع الى ذكر يقولوا اخي تلك هذا الذكر ها كدك هاتم ده اخي وكان العلم ولا شيء فأحدكم والله حافظين لا يزن نريش وان لا يزن نريش الذكر ينشي على اكتراض واسامة راكب يقوم باسامة 16 سنة هذا الوحد يقول كيف فان انشي وأنت اللي يواجه إيمانه أما كل أحد إيمانه يواجه إيمانه والله ما ما ما بالله لا عندنا وتكذب. شكرك الله. كيف نظرت فيك؟ إذا ما فعلت عشانك لا عشانك. ما يضربها. حافي. يقول ما يضربها. لا خداع لي. ما يضربها. أنت غدا ساعة في سبيل الله. أنا جاع عندي القاعدة. إن جل الله ذكرنا عطاء الدنيا. صحيح تكذب. كذب عاشها الناس. أنت لا حي معنا من هذا المقام عندنا ضمانه في هذا أولا اليوم بداية فيها جيت أنا واحد واخرى من محسد مننا ملائقه والله جاء له أعليك بعيد ساعد علينا جينا معاقين وما نتحركون منهم من كان رائد منهم من كان ضابط وإن من كان جنيه برسه وإذا أردت معهم جواسي هذا والثاني وثيث هم جينا جينا عصير حافظات رمضان والله ما أنت موقف هذا أبدا والله ما دخلنا عند المعاقلين فالله تحركوا لا تحركوا لا تحركوا تحركوا ان حطرت في سمه صنبوطة خدمة ان حطرت ما انجر هو حتى ياخذها ان شرطتها وانا ما انجر بسم الله جل وعلا غيرك مبوض الظل لله العظيم وملة الناس في كل نجمة وكل مرة منبش فيها عزيكم الله اشاهد يا واحد من عنده حاجة وعنده شمطة وعنده زنادهم خلقها جاء واحد المعاقل قلنا من يعني وش لعملنا هذا وش كل واحد يقول لعين دنين بشيه فوقه لعين انك تسر تسرعنا جاء واحد من العقلين قال الله وهم جاء تشتر لي الله شوي ما انت انت ما لا ما تسردش ما نحيا حتى قال هذا ابو فلان من نعرف اسمه ما نعرف شعائل ولا نبري ان هذا له اربع سنوات والله ما اثر معه له يجي ويفطرنا واحد واحد من يدور على هذا يشجيل سنجال جهوه نفطان يضغى صمرة وارفاءها له نفطان صندوقها والرابع شاربه والله بالمعجة يقول الله يكتر وينضروا ما شجاعنا راح يجوتها له يقولون شاطكم طبعوا إلى يامكم بعد شفناها وأنا أعز من الهوض يحضر البرنامج والعلم عند الله لكن مبادر شافة أنه في دول يأكل ويشرب وخلص ما يضغى ما ذره أن نعذ ما يأرفه إلى المعافل ما يأرفه وعرفه رب المعاقين ورد عبد النعشم ورد الأولين والآخرين الذي لا إله الله الذي يقول سبحانه إِنَّا مِنْ يَسْتُتُ وَيَصْدُرْ فَإِنَّ الله هو الذي يألم فإن الله ما جام أدوائكا وما جام فإن الله لا يُجِعُ رَبَى الْمُعْزِمِينَ سبحانه ومن يعمل من الصالخات ومؤمن فرائت كانت عمي مشكورا تعرف تشعر مين هذه والإخلاص في كل حركات بحكم هذا عشان يقبل أي عمل مني وليك لا يفيد ذهن شرقين شرق متعلق بهذا كذلك من متعلق الطيبة صح أنا مسابعا دو صلوا كما رأي سمولي من ترى ضالك ووضعي هذا خذوا عني مناسجكم أما يقرأ مع في الجنس متعلم هالله أشياء هنا أحدك الفضلاء ما رأوا كنت لست سريعة ننظر فيها إلى أقوام مهنسنا المياذ الله على قام عن أقوام صادقين وَكِنَّا لَمِكُنْ وَدَفَاً خَاسِئًا نعلم دلهم قبل السحتين هذا كلام سبحان الله عجلا في القرآن قبل السحتين يبي يدلنا عليكم الغمام لا ما هو جانس من جانس وانسحاب عشان ما تفسر شيء شفناه دلهم كانوا غير ما يقولون هذا غيرهم عن سطهم قبل السحتين يقول وأن فضلتك العال عالمية والله أحب الشيء أعطانا أهد مكانة من جدا صور جدا يعني زي ما 200 ميتين كيلو متر. أقوام عاشوا على عادة الدين موثنين ثم نسخ الله منهم أقوام كده هتشوف ده سورة منا جدها جدني خبر أنه جدتنا على الإميال الآن دهما جدت منها لله ما أتكلم عنها لكنه جدنا ثلاث ليس الخبر في المعاينة فسترى بأم عيدة مالة تتصورها الله الذي يعاد وحدهم علينا فهو يأخذ أقوام ثم يومين بحلم عليهم جم ويأخذ منا ثم يحلم في آخرين ولا تحسب ان الله راطع لا تحسب انهم فترات فالجعافات يوميا يؤدب الله أكرم شغل مبادر يوميا منه الله يشاط أقوام في معافي يجل حثوه تحت الطراب عنا محافظة الأن فالتفره في جمع بالنسبة على ما عليه ولا يظلم ربك أحدا وهذا على يكون. أن خسد الذين اجترح ماذا القصار الله؟ قال في يئات عنده يئات وحده مشلع يوجد لديه اشعاله أنك ألمت الذين آمنوا بس كم فاريخهم يحكم عليهم الميليونهم منها أخرى فاريخهم فجعلنا مختم لهم خاطنهم معينا على هذا التاريخ. إذا كان يذكروا عندك وعندي إنهم يجعب وقولوا الله منها يتعونك فانا يحتمان كيف أنظر طيب أنا شيخ صورا تي خلي ببقى تي اقوام فأكتب ان الله اللي على ما اخذ هم ذا شرح الله اللي على يقول ردك الغفورة بالرحمة رحمة اشتغتب السبحانه هام الحين وقل لن مؤاخدهم بنا كسبه كان أولا ما زنى أصلا هم إياها ردتناهم صح لأنها عجوانا لأني أجريتها قال آخذهم كثبي؟ ما يأخذهم بما كسبوا لا عجب لهم العذاب كمن قال حرف يغير الاسم لكن قال الله من صح يعني ما له ما له نضعه في الموعدني أخذهم لا وشئ نقول سبحانه الله موعد غير مدين جميل له ماذا يعني الموعد ما لم تري أخذ عباد الله واحد هؤلاء كلهم سعدين جراد انظر أين أخذها الله سبحانه وتعالى؟ أخذ أولاده على ما أخذه الله في هناك بجاء عشر نظرات عشر نظرات واطلقها الله في جبل عشر مرات وعشر نظرات. العشر الأكب فلوضع جد وكاتب وفي ناس مانع الغفور الوحيد إمانة حتى أخذوا مكاتب على وجهه حنان يطعن <حصان> عيدهم الميلين وهذا الذي اللي من يرينها الله جل وعلا يكون أخذها أشبك قنظر السورة أخي بعدها انظر كيف الله يمسخ للجوه شوف في جدة هذا شوف باطن شوانا ومسخ شوف سورة لا يجلق ثانية من ثالث يمسخ للشيخ أعودها لها سورة لا يجل شوف تشوف الله انظر حديقي يقول ما جلنا على وَكَذَلِكَ أَخْلِ رَبِّكَ اللي يسمعني يسمعكم الآن يرون مكاننا ويعلم تواريخنا وَكَذَلِكَ أَخْلِ رَبِّكَ إِذَا أَخَرُ الْقَوَانِ هُوَالِمًا إِنَّ أَخْلَهُ وَلِيُّ مُشَدِيثَ الله اللهم لا تدخن عقلك يا رب العالمين كم حلم على إطار المباح وهو يغني وينزل يغني ينزل يغني و ينزل, ينزل, ينزل, ينزل بجالها عشرين نبضة و غن انبجلة زي عادة و غنى و الناس و من عرضت لها اغنيها الان و لا يظلم ربك احدا و من ثم سمتا سيئة فعليه يجرها و يزمن عمل الى يوم القيامة و شغل الشيخ عبدالعي جنباز عليه رحمة الله الوافع الشيخ عمر و جميل إن شاركناه أن نقدم له راجع الأسراع ما وقيل ما رضوا وكل ما يسعى له يجد كل ما نكره أجره أجر السماد قل ما, ما, ما, ما صدت عليهم. صدت عليهم عندي قبر لا يظلم ربك أحدا لي سكّا إن ساء كل شكا عند انظر حيو الغالي إلى هذا وركض على وجهه حاله في الدنيا العام وجهه ما في سنتمتر قال له يريد أن ينهج انظر هذا في الدنيا ولا تحسن ان الله غاية مني لا تأخذ السلح عنك ولا مر وانا والله ما يتحرك نوضف ان الله لا يظلم الناس إِنَّا اللَّهَ لَا يَلَمُّنَّا أَتْلَيْسَنَّا حركنا تدلمنا أطعامنا أنفاكت ساعة واحد دين تاها يتحرك تدق سترفتك وهالك المستشفى جهاز بمئة ثلاثين أحسا يتنبكت نفت واحد ريال ماذا تسأل الله لو حتى نعطيه إِنَّ اللَّهَ <سؤال> لَا يَنُومِ النَّاسَ شَيَّةَ وَلَا يَكِنَّ النَّاسَ ما تبرأت لواحد الجليا هو أن يقضر أدمه وأقضر خدمه ما يتبرأ عليك وإذا واحد يتكلم فيه في مجلسة الباب إحنا وياه يقول لي من كتاتات عن تنزل اللي أطاعت جوزة سعينين الصوات له ولكن ما أكثر من الناس حشوا فضوا في الجيه يستحي لا يمكن أي من يتفرع لك كله حاشي الجيه يالله العزيز الخصم بالعالم وعطيه ايه يالله نبتاج معهم ويبجاجع معهم ويجي أفلكم أنداري. لكن مع الله لا يمكن إيها أحيان من مع الله إلا من رحيم الله مع الناس لديك واحد خدمة في معاملة في تقول له والله حجك أكبر طيب الله لا حجه ألو عليكش ما من سَأَنْفَسَهُمْ يَغْلِنِي والله أظن أنت فلو أحبكي انتظر السؤال لبعدها طيب أحبة تنفذها وعلى ما مختلف حتى تزرع أي عضو في جسم الإنسان مالا تعمل له تزرع فيه استرده اخذره في وقت احسنت وقت الاملية جدوا هيتسوي ما ندره عليكم العاطور لازم هم التحالين باقي التحالين لازم تنزر عنده جهاز مناعة الى اقل ما يكون ليش؟ لان مجيسا ما عليه كل يوم. يجناع طبعا انت بكورة بكورة يا اخي مالا علاقة فيها و مالا اصحاب فيها القرامة طواما عن رجال لا تنفق عليها من رجيلة ولا تجعل هاي من رجيلة الرجيلة نفتعينها من تدخل الله تجدر؟ نعطيح نفسي ونفكت الله يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون ما صبر لا يستاغني فيه أجر لا يجعل لا يستاغني فيه صحابي كانت تخلي تعمل عمل كأن احد الصحابة ترواه حنث من الله وقال الله وقال الله كان لا ينسر منها انه تخليني اكعب خيادة من لا ينسر بلاش لا يزار انا الصحابيين ايضار بشي صحابيين اذا دام الليل فأنا دمون الصحابة دام الليل اذا دا يبزع شريء تعنف لان الصحابة يوز دعو لله كان نقرأ قال اجل هونك اجل خمسين منكم الصحابة المدخلة روش من تكرهاني لي. ليس تكبيني مدائية فالطلام ما يوصل يقولوني حساب لكن يكون كذلك كذلك قال يا رسول الله او منهم يكمنهم ان الصحابة بس يكمنهم واحد منهم قال بل منكم يكفي المسجرينه ما يستمر بلاته مطوّع ما يستمر بلاته يمرتع اضارك كأنها كانتين صحابة بتاع اضارك قال القابض في على دينه القابض فيها على, فيها على هل على الجنة تبني التبديل من أي شيء تبنيت هذا الحديث يعني أكدى الجنبية كلها يجب أعظم طريق فضرة التور في الجنبية وقال هذا الحديث قال نبينا عليه ما الصلاة والسلام أنت نهد معينه حتى لا أنه شاغر أولا يقدر يقصد شاء عودة كيف جاء حضر الله فريصا على الجمر تركز معي ثماني هل على جمر ما جاء المثلان الجمر يعني في الجمر هذه اللي هي اللي تقول لها ما انا بغذيها يا شيخ والله فكر ما اقدر لكن كل قاضب عايزه وقاضب الجمره اللي الجمر ست عندها كان عمرين شوف كيف شوف شكلها شوف يصير عندها عمرين الأمر الاول ما دام ان القاضب ما يسمح للاكسجين يدخل واذا ما دخل الاكسجين ما يصير ضعف الجمر حتراق اصلا فطوط فطوط فطوط فطوط. الثاني حساسات الألم الآن في حال سباق عندك بالسكر يضربك يطوق على المخ يسوي عاز في البنكرياس السكر ترى ثلاثينيات عطير جرعة الآن أنت لي إنما نجلي وما رغ السكر مع أضر ومع نشاط ومع جهاز وذاي بحلم من يبغى يصير يديره مع الله مرة يكتب عند السكر مرة أنا وياك نأكل نبغى الله في أنفسكم أغلاط وخيرون والله لا يعطونك ناس جرعة يغما عليك الله يعطيك فرعات من عندها من برنيجها سبحانه والله ما في على واحد منا عجنة عندها حجرة التكتب لأن الله اللي تكتب فيها لأن وكلت الله من بشر ما نفعه إدعى الألم مع كلها بات هنيئا لمن صدر وحجب هذا الأجل الألم هذه أول ما المثلة الجمرض مباشرة في طرفة حين فرس الرسالة سيالة عطبية مخباشرة ايش هذا؟ فالنخ يحلمها في طربة عين سبحة من خلقنا جمحة في طربة عين يحلمها ونظر الله ويقولوا ترى هذه جمرة ومن مجهة الثانية ازلاك بتكبتع جلدك فأيه يبدأ في اوامر اكثر ومجهة تطمر لما الهراء صح اجلوا الهراء في رجل كذا انا رجلتك عليكم صلاة السلام يا عشوالله الخام تترخ ما العلاقة زل نترخ اليد الثانية تخرج عديد يتحرف يجب ان ينغى العضوات تشتد و كل شيء يتغط فيك فتن دلاوية و ببائيات و أتين و لا تمحاديمك و وهذا الرجل قابل القادر و المرأة قادرة ايش اللي يحصل بعدها كمية حفظات الأمل ما عزي حفظ كل كلما عزي الدنيتهم يعني ما عزي على ألم عندهم بدمناهم الدنيت العيرهات إلى حفظات الأمل لأزوحوا الأكل بعد. تقول لها ذا هذا الرجل صبر فاعة بس وما تستفذ ألم ينجم وطفت تقول لها تاخذ دمرا قال عشر الصبر فاعة, أستبر فاعة. بعدها أبثن بالله يقول عندك مناعة ما تقبل أي شيء من جهود عدايا فرنسية قالت يالله يسام قالت يالله وبني عامل العصير قاله وار تركلك وما يالله ما عمي بمع المشكلة يو أخي والله أبطير لسرب الصخر ينوك خط عندها ما يأكلها لا الله أكثر من, من العالم أرادني اللي يكون هذه يقبل أن تجيبها مثل الجبلة الأخي يتعال عن تقص وجبلة وجيع جبلة نحن مأتنا فقط عنده. لأنها جايح لا ما أن يأكلها جينا قال لها رحم الله جايشن يشوف كانتا ما إنهم إلا ثلاث عام بل هم أظن لا يستخدموا وفي أنفسكم أصلاة بسرون أحبة الفضراء إن شئتم أنا أعلم أن أطيس إن شئتم عليكم تنسى قال عبد القيم وإلا ختمنا فإن شئتم عبد القيم مع ما عبد الشرام القيم في كتاب سبيان تكلم ليه الطفح أنقوى الله في أنفسكم وفاتب سنان يعني خلّى ديه طوح أن نقوى عليه وحزب الله وهذه لفتة طريقة يقول ليه طبعا يقول هذه نكتة تليئة يقول الله و جان جدنا يسروا و لا يملي عقشة في ذلك كان بيألف مجلدات و كيف تكره في الكتات بدأت مرّد منخيم على واحد ماهم مرّد منخيم على واحد ما أجب الأرواح و إلتاتات و إلتاتات واحد ماهم و جام لحد خلق متى على طول سبه يقول سبحان من هذا اليد الحك يجينا كان هذا النائم اللي حق ركبته يجينا كان اغلى الناس وحق عشرة وصلهم بأشرة لعب على انا قد نبت إذا معيناني اذا حق المثال تكتول الصعب ايش دريهم هم المثال صح لا لاب غاية ان اتكد عليهم تبتع علونها ثمتين النعم وهنائي ان ترونيوه يا سليجي حالها اللي دارتها افنا نملة ولا يدوروا تنجل يدها اكتل يدها بشنا ثم الزلج ثم تعرض اتصادق ثم جاء جنة وإن ربك لذو على الناس ولكنها أكثرهم بالشكرون ابو خلي يتسلم وقل عندك خمط طواعج في الألم في العلم غير الساعر في الداخل المخ الساعر في أنت الساعر إنسان يقول أنا عنه لو شاء الله شفت شفت شفت شفت. يا خيالة اللهم رجعني وإياهم ومن الله حق العين أني أشكرت بكل ما دبجنا للنعم ما يقولون يقول سبحان من خلق هذا الصرائل ذا الشكل يقولون خلق الله سبحانه تعالى السائل أن يزعره نجح في كان لا تشرب عسل نجح صح؟ يقولون أنه لا فعل لفعل يقولون لو الله سبحانه يحطوا على ذلك يخلص مع الثلاثة وزوجة بحياتك كلها بحي بن عالج زكت مروا من الثلاثة تغسلوا ما قال كان السائل اللي في الآن في عيونك قال ليو كان السائل اللي في, في ابنك كان انتهابات 24 انتهابات اذن الله سبحانه اقتصمها لنا ويننا ننكي ولا ندري وما نذكر اوضه سبحانه سعاله ولا حتى تقسيم الجسد. جلد في الناس تلني افوال ما احوال ما اماكن تحت اذا اشتغل البصر والتنع على الفرج البطن نضيع هجاب تنمس انت حلق اعيه تبغى كي اعطاع الشيطان من ذلك صار همه سلة فرج بطن تخافده هو تجاهد لك على الأجل يبدو على الأجل يسير عندك بيه يشتغل فسيح في الدنيا للآخرة يصير العين هذه هذا يستمع والعين والذى كلها تتكلم ما بين الجرس والعقل ستكون ترقى حق وتسمع حق وترى حق حبكم هذا لا أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم شكرا عنه ولعلم أذكر لكم مشهد بسيط الدين كرياس وهو في أجسامنا جميعا فيدي إلى أكلت الآن ليش مريض الزائل اللي ما عنده في تطر اللي يبغى وما يدوق ولا يتيح ولا يديه غرغريم ولا يديه شيء ليش؟ لأنه نوت سبحانت عادت بالنسبة شب الله كيف من ذلك ما نفري مغسر هالنزبة شب تتاديل مرة وتشوف وتشطيها حرام مغسر هالنزبة دبنا طروح العزمة وتتبعوض على هالنزبة اكثر شيء من برا يا وائل مغلوبين كلها وशिला قد سنتها وموافق من بطن اللي دانا اني ما ادري انا خوف عليها تنجس كل سهول انظر عيني تشوف اللي تبغى يكون كلها ترسال لي ذي التوه اللي تبغى اللي تبغى وتكلم اللي تبغى قهرت بكنه ال من إذا ارتفع السكر كل حالة وكل شفاء كان كل كل كل كل كل السكر. العضلات تروح المخ السكر ارتفع اسألها كم متر؟ في ارتفع 400 وش يسوي؟ ما عليها أنتوني بس كان تدوخ. إيه قاعد يبدأ يحسب لي كم من يحتاج من أنتوني عشان ننزل هالسكر من المتناول ما ننزل عشر زي المتشربات عصير تدوخ؟ ولا لا نبتدي نروح بعد لا. ويدل على ما فخلي على حال ما كسل اليوم ونرجع للسكر عندي وبدل يصير حال السكر 40 بينجراط من بينجراط لين 40 السكر اللي كان جايب أول ونزلنا خذنا اللي تقلناه وبدأ نبدأ نعود نعود من هيك لا تشتريه بس حتى لا تقول في كاس وهرقة عنك في كاس إلى الشغل وتكثر من السكر وتنزلك وتبطش جدا ويرجع للطبيعي ولكن أكثرهم لا يشكرون اللهم إني ساعدك بين الرجل الذي أشوقت له قلما عليه علي الدنيا والآخرة أحبتي قد علمنا ما عن الله ذي علينا قد علمنا أن جسدنا عطراض ما أن جسد الروح إذا اختلتف خسرنا الدنيا والآخرة فكن سجعا من هذا اليوم وسعى إلى ما تسعى لهم في الكرو وسعى إلى أمور ثمارية وسعى إلى الجنة كنت كل سجعة غير كل ما عندك كلاما يرضي الله جل وعلا والله لن يكتبن الله لكن هذا اليوم أن تكون أفعادا معه والله لن يكتبن الله أن تكون سعيدا من هذا الموقف أن يكون دخولك لو دخلت دور هالتغيير لجبرك مختلف نزع المناطيسا لأثمت لروحك تختلف لكن والله إلا أنغت وتشجعت وكذلك من العيش فرى والله العظيم إنما يتذكر أرو الأذاب ونشكر إن انت أشرفت الشيء ولشت غلظ وقنت أشرفت اللئيمة مرضا فقفي جاعا وأجعل عينك ضييرة وأجعل لي عقلك سماً الله ذو على مجريات القلب أقلا يصف اللهم جعلنا عقولا تفقه وتوصلنا الى جنة اللهم لا تجعل آخر ما مبلغ عقولنا بيوسج من تحتها المزار يا ربي تم نموت على هذا الحال أحبتي ومع كل هذا النعم وكل كفرنا إلا أن الله يخاطب هذا المخضر الذي أمامكم وكل يسمع يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا أن لا تقنطوا من رحمة الله لا يقنط من رحمة الله فغير قبل ذلك القلق ثم تريد قدر جن ولا تراجع ولا ينظر إليك اللهم يا ربي أنا شروق برؤيته على هذا الصراط اللهم الله يعز الدنيا أنا فيه فيه الله أنا في سوالف جعف جنا أصنع فيك تعلق بعدي أصلي الله يغفر هذا نحن شيخنا الفاضل والحبيب نال الشيخ عطام العيد أصلي الله يرفع قدره وقدركم عند في علجه ندهن إلى راعي جزاء الله عنا خير جزاء وهذا ما جعل رحمة في قلبه وراعه الله سبحانه وتعالى وأصلي الله يرضى في قلوبنا جميع رحمة إخواننا الذين مات الله رجله على أن يرحمه ونسأل الله ونصلي رجله على أن يعطى العافية الذين أسلم مثلاً عبد الله قال إني دعاء قال سير الله العافية لا تموت الأخرى شفي ولا تكن عبره لنا فايصل العافيه من الله شيخنا الغرب جزاء عنا اللهم سلم قلنا فينا ايها فوق هذه الكراسي اللهم اجمعني واياهم على عرائك التي من تحتها يا رب العالمين اللهم رب الارباد الرقيب برؤيه الوجوه بداخل الوجوه اللهم اجعلني اراهم وجوههم على طورة القمر الذي ذكر في الجنه اللهم يا رب لا تفرقنا عن هذا هذا الجمع وافصحاءنا جنبا الا بصرتك ولا فيها كلاذا الا بذكرك اللهم لا تفقعنا الا وقد كفلتنا مع من ستد ستد الله لهم رضا إلى يوم يلقونها اللهم مالك المنشي لا تدعلم بينا بلده إلا شفيته ولا مرد المسلمين يا رب العالمين ولا ضالا إلا هذيته اللهم يا رب ولا ميتا إلا رحيته ولا يا رب من يوم الا سنستغفر عنه كربا ولا طائع لهذا الدين الا سقت اللهم من كان له من ذريه اللهم فلدريته وعد له في الدنيا ومن لم يكن له ذريه اللهم هذا هو انت له هاب ومن كان له يا ربي زوجة أو كان عدد باقر راعينه من يا رب واصل خلودهما على بعضهما ومن لم يكن له زوج ومن تكون اللهم بارك لهما احب الخلق اليك فاجعلهم يا رب لي من قام على هذا اللقاء اللهم لا تبك في فضره أمية إلا قضيتها اللهم مفرد حمّة. حمّه وإشرح فضره واسدوره كما شرح في فضره محمد عليه الصلاة والسلام ومن ساعده وانتعى على رأسهم الشيخ نصير العامر جباه الله نصير وكل من ساعد معه لا نمسى منهم أحدا والله كلهم يسعون بإنقاذي وإنقاذكم من النار فأشعر الله أن يرزقني وإليهم إثلاق المية وغبور العمل من الله جل وعلا اللهم إني سائلك في هذا المجلس هذا المجلس لا رب اللهم لا تردني اللهم يوم تجمع الاولين والاخرين كما اطلقتنا بهذه الخيمه واطلقتنا بهذه السماء اللهم اجعلني واياه ممن له حق علينا ثم ضمن يوم لا ظل إلا ظل اللهم امين